مالك مش باين ليه قلبك تايح من مدة كبيرة خايف تتكلم ليه فعيونك حيرة وحكاوي كتيرة متغير يا عن زمان قافل على قلبك البيبان حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك وطاك من كتر ما احبط بتمل فن تلقى دواك بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكلكم والغلق كبير ما بتديش حاجه اهتمام اهلا اهلا سلام سلام بقى طبعك قله الكلام وما فيش تفسير معاك في الصوره غاب وطنك والاهل والصحاب كم واحد ودع وساب من غير اسباب شايف في عينيك نظره حنين بتحن لمين ولا مين طول عمرها ماشيه السنين والناس ركاب مع دقه عقرب بالساعات بتموت جوان ذكريات عشمنا قلبنا باللي فات ونسينا نعيش كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما دشيت اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيه وداري Thank عادي عادي ما حدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء ان لو فراء ويشموك وداري داري يا قلبي مهدد داري قصاد الناس حزننا مكشوف وهو عادي